الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أبطل الصلاة وأتم التسليم هذا هو المجلس الثاني من كتاب رسالة صفات الغرباء للإمام الأجور رحمه الله تعالى وذكرنا في المحاضرة الماضية بأن هناك صفة بينهما النبي عليه الصلاة والسلام فقال الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي أو يصلحون إذا فسد الناس إذن بين النبي عليه الصلاة والسلام أن هناك صفتان نسأل الله عز وجل أن يجعلنا صالحين مصلحين فهم صالحون في أنفسهم أي أصلحوا أنفسهم أولا وذكرنا بكيف يصلح الإنسان نفسه ذكرنا بأن هذا يحتاج إلى مجاهدة وجهاد في التوبة جهاد في العلم جهاد في العمل بما علم جهاد في الدعوة بما علم جهاد في الصبر على الأزف والجهاد هو بزل الوسع وتحمل المشاق هذا معنى كلمة الإن هذا معنى كلمة الجهاد لتفهم قوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبننا إذن الصفة الأولى في عبادهم الغرباء أنهم أصلحوا أنفسهم أولا وهذا ليس بكلام كما ذكرنا الصفة الثانية أنهم يسعون في إصلاح في إصلاح غيرهم في إصلاح غيرهم قبل أن نتكلم في الصفة الثالثة نبين أن الصفات قسمين. هناك صفات تسمى بالصفات المؤسسة وهناك صفات تسمى بالصفات الكاشفة. أحسن. عندي صفة تسمى بالصفة الكاشفة وعندي صفة تسمى بالصفة المؤسسة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ستكلم عن صفات. لهؤلاء الغرباء هناك صفات أساسية تؤثر في وصفهم بأنهم غرباء زي مثلا إيه إحنا مثلا بنقول حتى يتم أن هذا العبد مثلا عياذا بالله من الخوارج لابد له من أنه يتلبس بصفات فالصفة الأولى بأنه يكفر بالكبير فإذا ثبت أنه كفر ولو بكبيرة واحدة مع إثبات أن الكبائر كلها لا تكفر ولكن كبيرة واحدة يقول بأنها كفر أكبر إذا هذا اسمه وصف مؤسس يعني إيه الوصف المؤسس يعني الوصف المؤسر في الحكم عليه بأنه من الخوارج هذا الوصف واضح يؤثر في الحكم عليه بأنه من الخوالي طيب عندي صفة بأنه يخرج على الحاكم عدلة كان أم جائرا. يبقى هذا وصف ثاني لكن هذا الوصف يسمى وصف مؤسس لأنه وصف يؤثر في الحكم عليه بأنه من أهل من الخوالي طيب عندي وصف ثالث النبي عليه الصلاة والسلام لما قال عن الخوارج قال سماهم التحليق سماهم التحليق ده في صحيح لي مسلم التحليق كناية عن شدة الحلق زي كده ما في الايه في العمرة او الحج او بتحلق بالموس فالحلق بالموس هذا يسمى حلق نمرة واحد نمرة اثنين ده اسمه تقصير وصل الكلام كده طيب إذا هذا هذا وصف لكن هل هذا الوصف وصف مؤسس يعني إذا لم يوجد في هذا الشخص أنه يخرج على الحاكم عدلا كان أم جائعا ولا يوجد فيه بأن سماه التحليق أنه حلق دماغه لكن وجد فيه وصف واحد إنه يكفر بكبير هل الوصف ده يؤثر بأنه من الخوارج نعم طيب هو لا يكفر بالكبير لكن وجد فيه بأنه يخرج على الحاكم عدلا كان أم جائع الوصف ده وصف يؤثر في الحكم عليه بأنه من الخوارج لوحد نعم طيب هو لا يكفر كبيرة بكبيرة ولا يخرج على حاكما عدلا كنق مجائرة ولكن من سماه التحليق واضح على طول بيحلق الزيرو دي هذا الوصف يكون وصفا مؤثرا عليه بالحكم بأنهم الخوارج لا ليه؟ لأن الوصف ده اسمه وصف كاشف يعني اي وصف كاشف يعني يحتج به تبعا لا قصدا يعني إذا وجد وحده لا يحتج به قصدا على أن صاحبه من الخواج لكن إذا قرن مع أي وصف مؤثر آخر يبقى ده اسمه إيه؟ وصف زائد يبقى هنا دخل تبعا يبقى يزداد صاحبه ضلال على ضلال بحيث ان الوصف الكاشف لو نزع لا يؤثر في الحكم خلاص كده كلام لا يؤثر يعني هو يكفر بكبير وبيحلق رأسه لو شلنا ما خافش لو شلنا الحلق ده لو شلنا الحلق ده خلاص كده يعني لا يحلق رأسه شلنا الوصف ده هيؤثر في الحكم ولا لا لا لا يؤثر طب إذا قرن بأنه يكفر بكبيرة يبقى هذا إيه كاشف يزيده ضلالا بحيث أنه لو الوصف الكاشف لو نزع لا يؤثر فيه خلاص كده كلام لكن لو نزع الوصف المؤسس وعايز نسميها بالعلة الوصف المناسب للحكم عليه والخوارج سميها برد لكن لو نزع بأنه يكفل بالكبيرة أو نزع بانه يخرج على الحاكم يبقى هنا ووجد بانه يحلق فقط تحكم عليه لا لان الوصف ده مش مؤثر مش علة مناسبة للحكم عليه بانه مخال في حد مش فاهم التقسيمة دي يعني نضرب مثال واحد دي قالك انت ازاي تقول عن فلان بانه من الخوارج والخوارج النبي قال في صحيح مسلم سماهم التحليق وده شعره طويل ده شعره طويل فهو سماهم التحليق يبقى ده ليس من الخوارج فالجواب منك ايه اقول له يبقى انت لا تفهم اقسان الاوصاف بان الوصف ده ليس الوصف المناسب للحكم عليه بالخروج وإنما هذا وصف إيه هذا وصف كاشف يعني وصف كاشف يعني وصف تبعي يدخل تبعا واضح كلام لا يؤثر في الحكم إذا وجد مفردين لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث عليه النبي طالب لرجل ما قال احلق شعرك كله أو اتركه كله خلاص هذا كلام يبقى النبي عليه الصلاة والسلام أباح كلا لإيه كلا الأمرين في الجملة يبقى احنا كده فهمنا الفرق بين الوصف الكاشف والوصف الايه والوصف المؤسس طيب قول النبي عليه الصلاة الذين يصلحون عند فساد الناس ويصلحون اذا فسد الناس الوصف ده وصف كاشف ولا وصف مؤسس ها مؤسس مؤثر فيه حتى يحوز بشرف الغربة لابد أن يصلح من نفسه أولا لذلك ربك قال إيه ثم إن ربك كما قال ابن القيم أشد آية على التائبين ثم إن ربك للذين هاجروا الهجر الترك تاب من الزمب اسمه هاجر الزمب يعني تاب وترك فالعبد ده تاب إلى الله مما كان كان عايش حياة هلس ما معنى ما طعم ولا ريحة ولا لون سابق القصة دي كلها وبدأ يرجع ثم إن ربك للذين هاجروا أهو هذه الوصف الأول من بعد ما فتنوا يبقى هاجر يعني ترك الحياة اللي فاتت لابد أن يفتن يبقى لازم يصبر حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا ثم إن ربك الذين هجروا من بعد ما فتنوا يبقى لازم لازم لازمة كده من الترك والهجر والتوبة لازم من إيه من فتنة خلاص كده من بعد ما فتنوا ثم ها تلاتة جاهدوا وصبروا جاهد هذه الفتنة الذي يعيش فيها حتى يخرج منها مش بمجرد وقوع الفتنة يرجع زي ما كان لا جاهد فيها وصبر عليها ثم إن ربك الذين هاجروا من بعد ما فتن ثم جاهدوا وصبروا هنا بقى تيجي المغفرة إن ربك من بعدها لغفور رحيم لأن ابن القيم يقول لك يقول لك هل ممكن للسالك أن يرتد ويرجع إلى مكان عليه الجواب الجواب نا. لذلك قال ربك سبحانه وتعالى اللي هي من أشد الآيات قال أن تزل قدم بعد ثبوتها يعني عند ما ثبت وفتن حدث الزلد هنا واحنا قلنا بأن ما معنى الفتنة قلنا قبل كده بأن لا تلازم بين الفتنة وأن يفتن العبد لا تلازم بتوجد فتنة لكن مش معنى كده ان العبد يفتن فمتى يكون هناك ملازمة بين الفتنة والمفتون إذا صارت الفتنة أشغلت العبد عن الطاعة أو قربته من المحرمات فانتقلت الفتنة إلى الشخص فسمي الشخص مفتونا اللي هي اسمها ايه الظروف ما بتجيش صلاة الفجر ليه إلا حصل عند ظروف يا أخي والله يعني ربنا أعلم من الناس الظروف صلاة الجماعة مالها ظروف مجالس العلم اللي حصل لها بطلت تحضر ليه الظروف القرآن بطلت تمشي وتحفظ فيه ليه الظروف طيب انت بطلت تعود لأذكار الصباح أو تقول أذكار الصباح وسبتها ليه أصلا الظروف كل ما أشغلك عن الآخرة أو قربك وأوقعك في المخالفة إذا يسمى العبد هنا إيه؟ مفتوناً سميها زي ما أنت عايز سميها الظروف سميها الوقت سميها أي حالة نساء الله السلامة والعافية لذلك شوف عمر مثلاً ابن الخطاب رضي الله عنه كان ليه شريك بيشتغل معاه في في المحل بس كان بيعمل إيه؟ كان شريكه بينزل يوم وهو يوم اليوم اللي ما كانش ينزل فيه عمر ما كانش خلاص? لا كان يقول له ايه? ما سمعت رسول الله. هل حدث رسول الله بشيء? في الوقت البخاري? ماذا نزل اليوم من الوحي? اه? كان بايه? مع انه ما حضرش? لكن برضو ايه? بيبشر. ما يحضرش وما يبشرش. يبقى واحد زيد واحد سوى اثنين انت تفتنت. انت بقى شئت ام قبيت. ممكن ممكن على نفسك ممكن يداري نفسك قول ما انت عايز بس دي اسمها فتنة دي اسمها فتنة نسى الله والسلامة الرعافية وان يقين ويقوم الفتن ما ظهر منهم المطل. يبقى انا كده عندي الوصف المؤثر لازم تحفظه وانحنا ماشيين في الرسالة الوصف المؤسر الوصف الاين يبقى الذين يصلحون يبقى اصلحوا من ايه من انفسهم اولا خلاص كده يصلح ما عنده من جهل بالعلم يصلح ما عنده من بدعا بالسنة يصلح ما عنده من ترك الطاعات بالطاعات إلى آخر يبقى هذا يصلح ثم بعد ذلك هو ما ترك شاف فلان بيعمل خطأ ما، فبيبينه يبدأ اسمه إيه اسمه إصلاح بيصلح غيره بيصلح غيره شاف والله فلان بيعمل حاجة بقوله الله كذا وكذا وكذا يبقى بدأ يصلح إيه يصلح غيره يبقى هنا ده وصف مؤثر ولا وصف كاشف مؤثر إذا الناس الذين يتعلمون ولا يدعون إلى الله ومن شرق الدعوة أنك تطلع على المنبر واضح تستطيع تطلع على المنبر تستطيع في محاضرات تستطيع صحبك تستطيع في شغلة في أي مكان الدعوة فيه واضح لكن الأصل هنا بأنه يصلح غيره يبقى ده وصف مؤثر أيضا هذا وصف إيه؟ مؤثر كويس جدا الوصف الثالث في حديث عبد الله بن سعود في هذه الرواية النبي عليه الصلاة والسلام لما قال طوبة للغرباء قيل من الغرباء يا رسول الله قال النزاع من القبائل النزاع من ايه من القبائل ده وصف السؤال هنا بعد أن أبين لك هل هو وصف كاشف ولا مؤسس أنه الزع من القبائل يعني تجد العيلة كلها مثلا عاملة بتاعة 3 أربعة تلاف واحد في البلد تعمل لها بتاعة 3 أربعة تلاف لكن ممكن العيلة دي كلها ما يطلعش منها هلا واحد أو اتنين فالح هو اللي يخرج من بيته محافظ على صلاته محافظ على القرآن محافظ على الحفظ القران محافظ على طلب العلم عنده منهج علمي عنده منهج تعبدي يعني ايه فرض خارج ناية يسمه النزع من القبائل خلاص الفرض بعد الفرض من العيلة كلها السؤال بقى هنا الوصف ده كاشف ولا مؤسس آه. خلينا نعرف الأول في بعضكم بيقول مؤسس طيب. لو كان نص العيلة او تلات تربة عيلة كلها صالحة. يبقى معنى ذلك ان هو مش غرباء? لا. صح كده كلام? عم. يبقى برضو غرباء لانهم صالحون واصلحوا غيرهم. لكن معنى انه فرد كده خارج من العيلة كلها ده اسم وصف كاشف. بحيث ان لو العيلة كلها مثلا العيلة كلها صالحة هل ده يؤثر يعني لو العيلة كلها من الصالحة وواحد بس ما يسمى غريبا ايضا لا يسمى برضو غريبا ما دام فيه انه صالح وانه مصلح العيلة كلها نص العيلة هو الوحده ده وصف لكن وصف كاشف الوصف الكاشف لا يؤثر الحكم عليه بأنه غريب لكن يعطى الأجر أكثر من غيره لذلك النزاع من القبائل لها معنى لأنه يشتد عليه أنه ممكن تكون إخواته كلهم وأبوه وأمه ويا أعمامه وأخواله هم في واد وهو في في واد آخر لما يجي يروح درس هو جوزك فين? دراح مجلس علم. ها ايه مجلس علم? ايه في ايه? ايه اللي حصل فبيبقى جديد عليه. اول ما يجي سين وجين. ايه انت كنت فين اللي حصل والله كان عندي درس اه في المزل. طب يا ابن خد بالك يا ابن عشان انت عارف بيتمسكوا بيمسكوا دلوقتي فين. مساجد طب دول تبع اني يا جماعه طب انتوا اني جماعة طيب ولا ايه ده انت بتحب ابلغ لك عنهم طب ولا اريحك منهم لو يا ابني عايز اعمل مخ ولا غسيل كليه الكلام ده بيبقى فيه شد عليه لانه لوحده مفهوم هنا بقى اذا لم يثبت الله هذا العبد وانت عارف ان التثبيت ابن الجوزي يقول لك ايه يقول لك كيف يحدث التثبيت من الله بالعبد سؤال جميل كيف يحدث التسبيح من الله بالعبد عند علم الله بقلب العبد أنه يريد السباد فيسبده فإذا فتن العبد يعلم العبد أنه لا يستحق السباد بس سطر ونص من ابن الجوزي في صيد الخاطر لو يتفتن وقع وهيبدأ بيلقلك إيه أصل أهلي أصل خواتي أصل عمامي أصلي مش عايزيني ويبدأ يتملص من الزهاب في الطاعات بالوقوع في المخالفات ويتملص بالاحتجاج بالغير أصل عمامي وأصل خلاني وأصل البيت وأصل وأصل وأصل اللي هو تملص النفس بتلاقي لها أي حج عشان إيه تلبسها فيها يعني. خلاص كده لكن أهو الشاهد هنا بقى بيكون أشد عليه بخلاف لما اخوه يكون معاه في طلب العلم هما الاثنين رايحين بيبقى ايه اسهل على النفس شوي خلاص كده لكن ابن القيم يقول لا جيم يقول لك من صدق في طريق الهجرتين من صدق العبد على الطريق مضيه منفردا في الطريق انه يبقى ماشي لوحده في الطريق ده دلاله على انه ايه على انه صادق لذلك من اصول الفشل الاعتماد على الغير في الطريق. الكلام ده عام في دنيا او دين على فكرة. يعني في الدنيا او دين. ان انا اعتمد على واحد ان احنا نروح ندور على شغل لو ما راحش ما راحش. ده فشل. ما تعتمدش على حد اعبدها. ان انا نروح نحفظ قرآن لو ما راحش ما راحش. ده فشل. فاهم? شوف ابن عباس? قال لصاحبهم. قال له هلما بنا فإن أصحاب رسول الله يكسر نأخذ منهم حديث رسول الله قال له يعني ما ويحك يا ابن عباس أصحاب رسول الله متوفرون وأنت تسأل عن حديث رسول الله يعني هم الناس خلاص يعني يحتاجوك انت ابن عباس بقى عمل ايه والله عندك حق يعني هو الناس يحتاجون انا في حاجة تعال اتروح نشرب بنا اتنين ساحلة نعملش كده خالص قال له إليك عني انت بقى في طريق وأنا بس خلاص هي المسألة جدا تعتمدش على حد أبدا إذا أحسن أحسنت وإن أساء أسأت لا ده طريق الفشل ده طريق النفاق الله السلامة لكن الأصل هنا إن خلاص ترسم طريق بتمضي فيه في حد يجي خير الحمد لله معاك أهو يونزك في الطريق وانت ماشي مفهوم رجع وقال لك أنا تعبان ورجل واجعتني طب يتوكل على الله أنا ماشي أنا بنا أنا هكمل أبدا ما فهمت طب خد بالك الدنيا ما خليك في حالك انت ومتقعدش اهو واصل ده لازم كده ده اصل يبقى لازم تفهم انه الزع من القبائل لها عله لها علل ان ال الانسان حتى يكون غريب الانسان حينما يكون بوحده وحده منفردا بيكون الطريق شديد ايه شديد عليه كلما ابن تيميه يقول لك كلمه جميله قوي يقول لك كلما صح توحيد العبد في صدق اللجوء الى الله كل ما خف عليه الطريق عارف لما يشتد الصدق عنده ما يبقاش حبيب ان حد يجي معاه في حتة ولا حد يرغمعاه في حتة ولا حد يكلمه في حاجة هو عارف طريقه رايح عارف طريقه جاي عارف طريقه بيعمل عارف طريقه بيقرأ عارف هو خلاص بقى كده ماشي منهج نفسه كده وصل لذلك الصحابة فيهم المسألة دي تلاقي مثلا صحابي توفي فين في المكان الفلاني وده في البلد الفلاني وده في البلد الفلاني مع انه غادر يعني المدينة او غادر مكة اللي هي اصلا يعني محل ولادته لكن الانسان اذا فهم مثل هذه المسألة وصح عنده صدق اللجء ما تفرقش معاه الارض كلها ما تفرقش معاه اكشالله راح الصحراء راح اخر بلاد ارض مش فرع معاه وانما الذي يفرق معه هل ربي راضي عني ولا لا بس دي اللي تفرق معاه هل انا ماشي على المناهج ولا لا دي اللي تفرق معاه راح من الدنيا جي من الدنيا فلان مات فلان حية ما بتفرقش معاه وانما اللي يلفرق معاه هل انا ماشي على الطريق زي منا ولا ها مقلقل ولا في بعد ما هو لمن شاء منكم ان يتقدم او يتأخر ما فيش حد فيش حد يوقف. يا إما أنت طالع يا إما أنت يا إما أنت نازل ولو نزلت السفول والتسفل ما لوش نهاية ما لوش نهاية خلاص والصعود يظل العبد يصعد بزيادة الإيمان يبقى إنه الزاع من القبائل يبقى من صفة الغرباء بأنه لا يستثقل كلام الناس لا يستثقل كلام الناس لما بوك ولا مك ولا إخواتك ولا عمامك ولا خلانك رايح فين وايه طلب العلم ده يعني خلاص يعني هتبقى شيخ رساله ابن يعني هو ابن تيميه يعني كان كان عارف النبي ابن تيميه يا سيدي انا مش عايز ابقى ابن تيميه انا عايز ارضى ربي انا مش عايز انا عايز بس ارضى ربي عايز اتعلم كي اعبد ربي على اعبد ربي على علم وعلى بصيره أنا مش عايز ايدي ابقى شيخ رساله ابن بس اعبد ربي على بصيره افهم الكلام يبقى من صفات الغرباء ألا يستثقل كلام الناس عليه لذلك ان الزع من القبائل ممكن يكون الشركة كلها اللي شغال فيها هو بس على الأمر ده شايف مخالفات كتير قدامين الناس في وادي وهو في وادي ثاني خالص. لا تستثقل كلام الناس عليه إن انت بقى تعملي فقى شيخ إن انت مش عارف إيه هو أنت يا ابني مش فاكر لما كنت ومش فاكر لما كنت ومش فاكر لما كنت هذا الكلام لا يؤثر فالأصل في الغريب أنه يؤثر في الناس وإلا لم يستطع أن يؤثر فيهم لكن لا يتأثر هو بالناس هذا الأصل لأنه إذا تأثر بكلام الناس لابد وأن يقع في الفتنة لازم يبقى هذا الوصف الثالث وقلنا وصف إيه؟ كاشف ولكن مهم جداً الوصف الرابع في رواية عبد الله بن عمرو لأن الإمام الأجري ذكر جميع الروايات للحديث ده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال طوبى للغرباء قالوا من الغرباء يا رسول الله قال أناس صالحون قليل في ناس سوء كثير يبقى دي الوصف الرابع يبقى الوصف ده ولا مؤسس احنا قلنا صالحون ادي وصف ايه وصف مؤسس لانه مؤثر في حكم الغربة لكن هم قليلون الوصف ده كاشف مش مؤسر واضح لانه ممكن يكون في مكان هم الاكسرية وممكن يكون في مكان هم هم الاقلية يبقى لا شأن بالكسرة أو بالإيه؟ بالقلة في أن يؤثروا في الحكم لأن ده وصف إيه؟ كاشر فإذا انضم مع وصف الصلاح والإصلاح القلة يبقى هنا إيه؟ تأكيد زيادة تأكيد على وصف الغربة لهذا الشخص لكن إن انتفت القلة يبقى هنا إيه؟ لا يؤثر في في الحكم التكفريين كان فيديوه في يقول لك إيه يقول لك نحن الغرباء ليه قال لك وناس صالحون قليل واحنا أقل الناس خلاص كده إحنا إيه إحنا أقل الناس إحنا ما فيش غيرنا نحنا أثنين بإني في البلد ولا ثلاثة في البلد خلاص كده إحنا أقل, إحنا أقل الناس يبقى إحنا الغرباء طيب الأقلية هنا ده وصف كاشف ولا وصف مؤسف لا وصف كشف خلاص لكن فين الوصف المؤثر حتى يحكم عليك بالغربة التي في الحديث الصلاح و... والإصلاح أنت لا صالح في نفسك أنت فاسد في نفسك ومفسد ومفسد لغير ومفسد لغير زي ما التكفير قال له كده قال لي صاحبه قال له اعلم أنه ليس على الأرض مسلم إلا أنا وأنت قال له جنة عرضه السماوات والأرض ليس بها إلا أنا وأنت تركتها لك وتاب إلى الله قال له جنة عرضه اسمه فجل الاثنين أنا وأنت سبتها لك وتاب إلى الله عز وجل قال في ناس سوء في ناس سوء كثير أو في ناس سوء كثير من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم من يعصيهم إبقاء ده وصف خامس من يعصيهم أكثر من, من يطيعهم ده وصف مؤسس ولا وصف كاشف ها. كاشف لأن ممكن في بعض الأحيان في بعض الأماكن لبعض الأشخاص واضح ممكن من يستجيب له أكثر صحيح كلام وممكن في بعض الناس لا يستجيب إلا الأقل وممكن بعض الناس لا يستجيب له أحد وانت عارف حديث النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى يوم القيامة بنبي ليس معه أحد ليس معه أحد شفت معهش ولا واحد طيب هل لا يندرج تحت هذا الحديث؟ هو هذا نبي من الأنبياء لكن هو عالم. بأن الدعوة إلى الله إنما هو يمضي فيها أما قلوب الناس هذه لا سبيل للعبد إليها وصل الكلام كذا قال من يعصيهم أكثر ممن إيه معنى يعصيهم ويطيعونهم معنى ذلك إن في دعوة أنهم يدعون الناس صح الكلام كذا ما معنى إن في فلان عصى مرداش وفلان أطاع رضي معنى ذلك إن هو إيه ماشي بيدعي الناس بيكلم الناس صح كده يبقى في واحد استجاب في واحد ما استجاب واحد استجاب وعشرة ما استجاب يبقى هذا العبد الغريب يعلم انه لا يملك قلب الناس هي ده التوفيق لا يملكها وانما هو الذي يملكه لسانا يبلغ به فقط لذلك متى دع العبد بشرط القبول ظل أبو يعلى الحنبلي له كتاب الأمر عروفناها المنكر بيّن أن الدعوة بشرط القبول أننا أدعوه أنه هو لازم إيه أنه هو لازم يقبل لازم يقبل دعوته وإزاي ما يقبلش ولو ما قبلش ومش عارف إيه وو فإذا دعا بشرط القبول ده ماذا بالمعتزل أصلا عموما لكن لازم يضل الناس مش عايزين تستجيب والناس خلاص ضاعت وما حدش عايز يستجيب لي في حاجه طب والله ما انا داعي حد طب والله ما انا رايح المساجد طب والله ما انا طالع خطبه الجمعة طب والله ما انا داعي حد ولا شارح كتاب ولا قايل حد حاجه يبقى انت بتدعو الى الله ام بتدعو لنفسك لو بتدعي لنفسك يبقى اريحنا وتوكل على الله لو بتدعو الى الله عز وجل فالأصل أن تدعو إلى أن تلقاه لأنه ليس من شرط الدعوة القبول لا ليس من شرطه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي ولو كان يملك الهداية لهذا النبي مكة كلها ولما وقعت الحروف في أحد ولا بدر ووى إلى آخر وصل الكلام كده يبقى أنا كده عندي عدة صفات إذا الصف الأول هي لي الصلاح في النفس خلاص كده عندي الصف الثاني إصلاح الغير وكله الصفتين الصفتيني مؤسستين الصف الثالثة لأنهم إيه ها نزاع من القبائل الفرد بعد الفرد واضح ويلزمها الصف الرابع أنهم إيه أنهم كله ده برضو وصف إيه ده برضو وصف كاش من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم ده برض وصف ده برض وصف كاشف لأن ممكن يتغير ممكن بعض الناس يكون أكثر له في الاستجابة أو أقل له في الاستجابة لكن هو يدعو إلى الله عز وجل بما استطاع استجاب الناس ما استجاب الناس هو ماضي أيضا في الهين هو ماضي في الأصلح طيب نقف هنا هو ساق بعد ذلك كلام الحسن البصري وطبعا الرسالة دي كلها بالأسانين بأسنيد الإمام الأجري إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإلى الصحابة وإلى التابعين وإلى تابع التابعين سينقل بعد ذلك كلام الحسن كلام مهم جدا لكن نقف هنا جزاكم الله خيرا الجمعة القادمة إن شاء الله في مسجد باتين بإذن الله تعالى.